حبيبي الحب يا الحب وحبيبي نفاس روحي بعد روحي وحالي عسى دايم وشمسك ما تغيبي عن عيوني وعن قلبي وبالي حبيبي الحب يا الحب وحبيبي نفاس روحي bij het en pellen, een En die op de تواريخك تمر وتلتقي بي وتنساني وتذكر كل ليالي احسك حيل من قلبي قريب عساني ما انحرم Yeah.